أو ما كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له وجعلنا له رجلاً يمشي به في الناس كمن كمن نتنهوا في الضمرات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أعطي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رساله سيصيب الذين أجرموا صراخاً عند وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام يشرح صدره يشرح صدره للإسلام ومن يدعي يضل يضله يجعل صدره ضيقا حرجا اللَّهُ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن Yeah